111. ربنا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا 112. على الله توكلنا 113. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق تِيُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِ